وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إلَيْهِ مَلِكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرٌ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 فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار بل كقصورا، بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، سمعوا لها تغيضا ذا فيرا واذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين واذا القوا منها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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم فيقول أأنتم أضلتم عباده أولئك أمهم ضل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 فقد كذبواكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفه ولا نصره، وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نذِقه عذابا كبيرا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ la la la la la la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 وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَاءُ عيدن الحق للرحمن الملك يوم عيدن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسرا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك كشر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأعتدنا للظالمين عَذَابًا أليماً وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وَكُلًا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّمَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كانوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْفَرْ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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم ما قبضناه الينا قبض يسرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقَيْنَاهُ مِن مَّا خَلَقْنَا مِنْ وَأَنَاسٍ كَثِيرًا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 فَلَا تُطْعِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَابٌ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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُوا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن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 حسنات، وكان الله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالح، فَإِنَّهُ يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مر كراما والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صما وعميانا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 ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم